أنذر قومك من قومك ق بل ان ي أ ت ي ه م عذاب أ ل ي م قال يا قوم إ ن ي لكم نذير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 لو كنتم تعلمون كنتم قال رب إ ن ي دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إ ل ا فرارا وإن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 وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبرا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 ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أ ض ل و ا كثيرا ولا تجد الظالمين إ ل ا ظ ل ا ل ا مما خطيئاتهم أ غ ر ق و ا ف أ د خ ل و ا نارا